وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَكْذِبُونَ ذلِكَ قَوْلُ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِم فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ نعم ساجد الله أن يذكر فيها اسمه وتعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدين دنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قالتون بذيع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 فلاك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تستل عن أصحاب الجحيم